وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة هذا الباب السابع والستون مناسبة الباب لكتاب التوحيد أراد المصنف أن يختم كتابه بهذا الباب المشتمل على النصوص الدالة على عظمة الله وخضوع المخلوقات له مما يدل على أنه هو المستحق للعبادة وحده وأن له صفات الكمال ونعوت الجلال بمعنى أنه سيذكر في هذا الباب بعض الصفات المتعلقة بمخلوقات الله تعالى الدال على كمال خلقه وقدرته وسلطانه يستلزم ماذا أنه هو الذي يعبد دون ما ما سواه قال ابن سعد رحمه الله تعالى ختم المصنف رحمه الله تعالى كتابه بهذه ترجمة وذكر النصوص الدالة على عظمة الرب العظيم وكبريائه ومجده وجلاله وخضوع المخلوقات بعسرها لعزه لأن هذه النعوت العظيمة والأوصاف الكاملة أكبر الأدلة والبراهين على أنه المعبود وحده ولذلك قلنا توحيد الربوبية سلزم توحيد الألوهية ثم قال المحمود وحده الذي يجب أن يبذل له غاية الذل والتعظيم وغاية الحب والتأله وأنه الحق وما سواه باطل وهذه حقيقة التوحيد ولبه وروحه وسر الإخلاص إذن إذا عرف عظمة ربه سلزم أن يفرده وحده دون ما سواه بالعبادة ذكر المصنف رحمه الله تعالى تحت ترجم آية وستة أحاديث آية وستة أحاديث قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في قول الله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة وما قدر الله حق قدره ما نافيه وقدروا ضمير عذيلاء إلى المشركين حق قدره قال المبرد أي ما عظمه حق عظمته ما عظموه حق عظمته من قولك فلان عظيم القدر فلان عظيم القدر وإنما وصفهم بذلك لأنهم عبدوا غير الله يعني لماذا لم يعظم الله تعالى حق قدره لأنهم عبدوا الله لأنهم عبدوا غير الله فلما عبدوا غير الله دل على ماذا؟ على أنهم ما عرفوا عظمات الله إذ لو عرفوا عظمة الله لما صرفوا العبادة لغير الله تعالى هذا الذي عناهم من قولك فلان عظيم القدر وإنما وصفهم بذلك لأنهم عبدوا غير الله وأمروا رسولهم بأن يكون مثلهم في الشركين قال ابن كثير يقول تعالى ما قدر المسركون بالله ما قدر ما قدر, ما قدر ما قدر المشركون بالله حق قدره حتى عبدوا معه غيره وهو العظيم الذي لا أعظم منه القادر على كل شيء المالك لكل شيء وكل شيء تحت قهره وقدرته قال مجاهد نزلت في قريش وقال السدي ما عظموه حق تعظيمه وقال محمد بن كعب لو قدروه حق قدره ما كذبوه يعني ما كذبوا الرسل وما كذب الله تعالى وقال علي بن أبي طلح عن ابن عباس هم الكفار الذين لم يؤمنوا بقدرة الله عليهم يعني ما قدر الله حق قدره من كل مشرك وكل كافر كل من صرف العبادة لغير الله تعالى إنما جاءه الخلل من ماذا من كونه لم يقدر الله حق قدره لو عرف قدر الله تعالى قدر الله تعالى لما صرف العبادة لغيره جل وعلا ولذلك قال ابن عباس هم الكفار كل كافر كل مشرك الذين لم يؤمنوا بقدرة الله عليهم فمن آمن أن الله على كل شيء قدير فقد قدر الله حق قدره ومن لم يؤمن بذلك فلم يقدر الله حق قدره فالضمير فاعل في قوله وما قدر يعود على كل مشرك وكافر وقرأ الحسن وابو حيوة وعيسى بن عمر قدروا بالتشديد وقوله والأرض جميعا جميعنا هذا حال من الأرض والأرض جميعا قبضته يوم القيامة يعني في يوم القيامة يوم منصور على الظرفية، وجميعا هذا حال من الأرض والوى هو أول حال القبضة في اللغة ما قبضت عليه بجميع كفك هذا الأصل قبض من لغة هكذا يعني يقبض بجميع كفه عليه على الشيء الذي يقبض عليه قبضة في اللغة ما قبضت عليه بجميع كفك فأخبر سبحانه عن عظيم قدرته بأن الأرض كلها مع عظمها وكثافتها في مقدوره كالشيء الذي يقبض عليه القابض بكفه هذا يدل على ماذا؟ على كمال عظمته كما يقولون هو في يد فلان وفي قبضته لشيء الذي يهون عليه التصرف فيه وإن لم يقبض عليه هذا ذكره الشوكان رحمه الله تعالى تيسيرا على على التأويل لكن القبض هنا على ظاهره والقبض هو المعلوم من لسان العرب أن تقبض على الشيء بكمال يدك حينئذ الباري جل وعلا يقبض على الأرض وأكد الأرض جميعا بمعنى بحورها وجبالها وسهولها ظاهرها وباطنها وعددها السبع نحو ذلك وكل داخل فيه قول الأرض فهو مفرد محلم بال وجاء التأكيد بقوله جميعا وكذا قول والسماوات مطويات بيمينه وجملة والأرض جميعا قفضته في محل نصب على الحال أي ما عظموه حق تعظيمه والحال وأنه متصف بهذه الصفة الدالة على كمال القدرة وهذا يدل على كمال قدرتي وجعل كلامي متصلا أولى من جعل الواو السينافية وقد قيل به صواب النهى للحال يعني الأولى الصواب الأولى أن تكون للحال قال تعالى يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب والسماوات السبع مطويات بيمينه والطي معلوم كما جاء في الآية يوم نطوي السماء يعني جنس السماء السبع كطي السجل للكتب كطي الكتاب على ما فيه من المكتوب وقال النبي صلى الله عليه وسلم يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيمينه الحديث وقد ذكره المصنف وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك أين بلوك الأرض هذا كل تفسير للآية رواه البخاري ومسلم والنسائي بن ماجه وابن جليل وعبد بن حميد وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية ذات يوم على المنبر وما قدر الله حق قدره الآية ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هكذا بيده يحركها يقبل بها ويدبر يفتحها يبسطها ويقبضها يمجد الرب نفسه أنا الجبار أنا المتكبر أنا الملك أنا العزيز أنا الكريم فرجف برسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر حتى قلنا ليخرنا به يعني ليسقط به من شدة هزة النبي صلى الله عليه وسلم عند تلاوات هذه راهو أحمد وهذا لفظه والبخاري المسلم والنسائي وابن ماجه إذن هذه النصوص كلها تدل على ماذا على أن النص على ظاهره على أن النص على, على ظاهره يطوي كذلك يقبض إذا من صفات يد البار جل وعلا القبض فنثبت اليد كصفة له ثم لها صفات من صفاتها ماذا القبض وعرفنا المراد به بالقبض فيقبض الأرض ويطوي السماء وقد جاءت حديث كثير متعلقة بمعنى هذه الآية ومذهب السلف فيها وفي أمثالها إمرارها كما جاءت من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل وأن لها معاني حقيقة أثبتوها وفسروها بما يوافق دلالتها وكانوا إذا سئلوا عن شيء من ذلك وكانوا إذا سئلوا عن شيء من ذلك لم ينفوا معناه بل يثبتوه يعني يثبتون المعنى بل يثبتونه وإنما ينفون ماذا ينفون العلم به بالكيفية كيف يقبض كيف يطوي الله أعلم لكن نقول يطوي كما قال يطوي ونقول يقبض كما قال يقبض فنثبت المعنى الذي دل عليه في لسان العرب ثم نقول الله أعلم بها كما قال مالك الاسواء معلوم والكيف مجهول يعني ليس المراد أنه لا كيفية له لا له كيفية لكن لا نعلمها علمنا المعنى ولم نعلم الكيف قال المصنف رحمه الله تعالى أورد بعض النصوص الدالة على تفسير هذه الآية علي مسعود رضي الله عنه قال جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحبر بفتح العاء وكسرها بفتح الحاء وكسرها هو واحد أحبار اليهود وقيل الكسر أفصح حبر حبر حبر حبر, حبر وهو العالم بتحبير الكلام وتحسينه سمي حبرا لما يبقى من أثر علومه في قلوب الناس وآثار أفعاله الحسن المقتدى بها يعني يدل على علمه وبعض يرى أنه, أنه لكثرة علمه سمي ماذا بحرا حبرا بح يعني مقلوب عنه اشتقاق الأكبر فدل على أنه كثير العلم كما أن البحر كثير كثير الماء له وجه لكن ما ذكره نأهل اللغم وقال أبو عبيط يرويه المحدثون كلهم بالفتحين حبر يعني رواية بالفتحين فقال هذا الحبر يا محمد ها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل يا رسول الله لألم لا يقرون برسالات صلى الله عليه وسلم قال يا محمد إن نجد أن يجد ذلك الحبر ذلك الوصف في كتبهم نجد أين الوج يجده في في التوراة أن يجد ذلك الوصف في كتبهم وفيه يعني استدلالا من هذا النص كونه أقر بذلك أن ما سيذكره أقره موجود وهو حق ولم يحرف كذلك أقر به لأن ما يكون في التوراة عندهم منه ما يفصحون به ومنه ما يكذبونه وصف النبي صلى الله عليه وسلم عندهم في التوراة أولى موجود لكن أنكروه وهذا المعنى الذي ذكره لما لم, لم يخالف ما عنده من الهوى أقر به ولذا قال إنا نجد تفاخر بذلك فيجد ذلك الحبر ذلك الوصف في كتبه وفيه أن هذه العلوم وأمثالها باقية عند اليهود الذين في زمنه صلى الله عليه وسلم لم ينكروها ولم يتأولوها يعني أبقوها مع أنه ورد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم من من حرف القبض بالتصرف يعني ردوا إلى شيء معنى فحرفوا وهؤلاء لم, لم يحرف وسلم اليهود ولم يسلم هؤلاء الذين انتسبون إلى محمد صلى الله عليه وسلم سلموا في هذه المسألة فحسب قال ماذا نجد أن الله تعالى يجعل السماوات على إصبع الإصبع واحد الأصابع يذكر ويؤنث وفيه عشر لغات فتح الهمزة وضمها وكسرها إصبع أصبع أصبع مع الحركات الثلاث في الباء والعاشرة أسبوع كأسبوع وأفصل هذه اللغات كسر همزة كسر الهمزة مع فتح الباء إصبع لا بأس قول ما شئت لكن إصبع هي هي الأفصل وفيه إثبات الأصابع للرحمن جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته وفي الحديث القلبوم بين إصبعين من أصابع الرحمن قال والشجر على إصبع قال نجد أن الله يجعل السماوات يعني السبع على إصبع إصبع إصبع والأراضين على إصبع والشجر على, على إصبع شجر ما له ساق صلب كالنخل وغيره قال والماء على أصبع والثرى على أصبع وسائل الخلق على أصبع سائل الخلق يعني, يعني باقي فهذا النص موجود عندهم في التوراة وأقر به ثم أقره النبي صلى الله عليه وسلم فدل على أن هذه ستكون على هذا الوضع كل واحدة منها على إصبع فأثبت الإصبع لله تعالى وأثبت تعددها ومما يدل على ذلك القلب بين أصبعين هذا لا يدل على الحصر في الاثنين فقط بل هي أكثر من, من ذلك قال والشجر على إصبع والماء على إصبع والثرى وهو التراب الندي ولعل المراد هنا الأرض على إصبع وسائر الخلق أي وباقي المخلوقات على إصبع وسائر الشيء باقيه على قول أكثر أهل اللغة سائر فيها خلاف لكن أكثر اللغة على أنها بمعنى الباقي قال فيقول الله عز وجل بعدما يجعل تلك المخلوقات على الأصابع متفرقة فيقول أن الملك يعني ذو السلطان وليس مجرد التصرف بل هو المتصرف فيما يملكه على وجه السلطة والعلوم وأما المالك فدون ذلك وسبق الفرق بينهما كما ذكرنا ذلك ويتعلق به القراءتين مالك يوم الدين وملك يوم الدين قال فيقول أن الملك فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه نواجذ جمع ناجذ قيل إنها أقصى الأضراس وهي أربعة تنبت بعد البلوغ أي في الضحك وبالغ فيه حتى بدت يعني ظهرت نواجدهم والمراد المبالغ في الضحك يعني من غير أن يراد ظهور نواجده إذا فسرت بالعقصى حين المراد به المبالغة لأن هذا غير لائق أن الإنسان يضحك حتى تبدأ أضراسه المتأخرة هذا يتحفظ من منه الناس فضلا عن النبي صلى الله عليه وسلم فإذا كان كذلك حين المراد به المبالغة ولا يلزم من ذلك أن النواجد بالفعل قد ظهرت والمراد المبالغة في الضحك من غير أن يراد ظهور نواجذه أو هي الأسنان بين الضرس والناب كما في المصباح أو الضواحك وقال ثعلب المراد الأنياب وهي التي تبدو عند الضحك على كل إذا فسرت بأنها أقص الأضراس لابد من التأويل بأن نقول بالغة ولم يصل إلى هذا الحد إذا قيل بقول آخر لا إشكال فيه قال تصديقا ضحك النبي صلى الله عليه وسلم لأي شيء تصديقا لأن الضحك قد قد يكون لا للتصديق وإنما يكون على ماذا على السخرية إذا أراد أن يكذب وضحك منه ما إذا نقول هذا تكذيب لهم لكن أراد هنا ماذا أراد التصديق بدليل أنه ضحك وهذا يدل على الإقرار ثم قال الصحابة تصديقا لقول الحبر ثم تلاوة النبي صلى الله عليه وسلم للآية فيدل على إقراره تصديقا لقول الحبر ولو كان منكرا ما ضحك صلى الله عليه وسلم فهذا يدل على إقراره له صلى الله عليه وسلم واستشهد لقوله بآية من القرآن حيث جاء في القرآن ما يصدق ما وجده هذا الحبر في كتبه وفرح به النبي صلى الله عليه وسلم وسر به هل معنى ذلك أن القرآن لا يكفي لا فإنما هذا يكون ماذا من تعاضض الأدلة إذا قويت وكثرت البينات على شيء ما صر به الإنسان وهذا وجه إصرار النبي صلى الله عليه وسلم أنه هذا مما جع به من سبق عيسى عليه السلام أو موسى عليه السلام وكذلك جع به القرآن وحينئذ تعاضدت البينات. فقوي ذلك وصر به النبي صلى الله عليه وسلم إذا وفرح وصر به صلى الله عليه وسلم لتضافر البينات مما يقوي الشيء يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم علم اليقين أن القرآن حق من عند الله تعالى، وما جاء به القرآن فهو حق لا نحتاج لغيرنا غيرنا، لكن ما دام أنه هذا جاء وصدق القرآن، فازداد بذلك فرحا. وقوله أن الملك يفيد الحاصر والقصر لتعريف الجزئين، ففي ذلك اليوم لا ملك لأحد البت. أن الملك إذا لا لغيره لا لغيره. قال تعالى يومهم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار لا يجيب أحد البت. والملوك الأرض ه الذي نكونك كذري قال ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم وما قدر الله حق قدره الآية فهذا معنى الآية يعني الآية فسرها من الحبر فأقره النبي صلى الله عليه وسلم كأنه قال هذا الذي قولته هو ما دل عليه قول تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قرضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمين على هذا التفصيل الذي ذكره بأن يضع كذا على إصبع وكذا على إصبع حينئذ يكون تفسيرا لي للآية أخرجاه البخاري و... ومسلم وغيرهما أخرجاه البخاري ومسلم وغيرهما من طرق وفي رواية جاء رجل من أهل الكتاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أبا القاسم يا أبا القاسم كذلك كما قال صاحبه إن كان هو أو غيره يا محمد أبلغك أن الله يحمل الخلائق على إصبع والسماوات على إصبع والأراضين على إصبع والشجر على إصبع والثر على إصبع وضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه قال وأنزل الله وما قدر الله حق قدره الآن يعني أنزل تصديقا لقول الحبري بعد قوله أو أن الآية كانت ظاهر النص حديث المسعود مسعود السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم تهل الآية حين قال إذن الآية نزلت قبل لكن هذا تفسيرها حينئذ قوله وأنزل الله كذا ليس المراد أن السبب هو قول الحبري لكن قد يكون توسع في التعبير بكونه أنزل أنا ذاك وإلا كيف قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا فيه, فيه شيء من التعال. قال المصنف في رواية لمسلم والجبال والشجر على إصبع ثم يهزهن فيقول أنا الملك أنا الله أنا الملك أنا الله ثم يهزهن هزا حقيقة هز هو التحريك يعني يحركهن على حقيقة نقول نعم على حقيقة. لأن هذا من من الغيب الذي يجب إمراره كما جاء يعني يثبت معناه. أما كيفية والله أعلم بها هزا حقيقيا يقال هززت الشيء من باب قتل حركته فهتز فيقول أنا الملك أنا الله سبحانه وتعالى مالك الملك ذو الألوهية العبودية على خلقه أجمعين قال المصنف في رواية البخاري أو للبخاري يجعل السماوات على إصبع والماء والثر على إصبع وسائر الخلق على إصبع أخرجاه هكذا في مسلم قال الحميدي وهي أتمو يعني رواية من من غيره ورواية البخاري إن الله يقبض يوم القيامة الأراضين وتكون السماء بيمينه تكون السماء بيمينه وقال ابن عباس يطوي السماوات السبع بما فيها من الخليقة والأراضين السبع بما فيها من الخليقة هذا معنى جميعا بما فيها والسماوات جاءت بعلم هي السبع بما فيها يطوي ذلك كله بيمينه يكون ذلك في يده بمنزلة الخردلة أي حبة صغيرة جدا يضرب بها المثل في, في القلة هذه الحديث ما في معناها تدل على عظمة الله وعظيم قدرته وعظيم سلطانه وقد تعرف إلى عباده بصفات كماله وعجائب مخلوقاته وكلها تدل على جلاله وعظمته وأنه المعبود وحده لا شريك له في ربوبيته ولا في إلهيته وتدل على إثبات صفاته كما وصف به نفسه ووصفه به رسول صلى الله عليه وسلم على ما يليق بجلاله وعظمته وكلها تدل على تفسير الآية وقال هنا في رواية البخار والماء والثرى على إصبع الماء والثر على إصبع وفي الرواية السابقة الأراضين على إصبع ومعلوما أن الماء داخل في الأرض والثر كذلك داخل في في الأرض أراضين على إصبع جوابه هل في تعارض أو لا؟ بينهما تعارض. حينئذ يدل على ماذا؟ على أن هذا فعل وهذا فعل. إصبع نكرة. وإذا تكررت النكرة فهي غير الأولى. إذا الأرضين غير الماء والثر على إصبع. والماء والثر على إصبع. وجاء الماء على إصبع والثر على على إصبع. هل بينه تعارض؟ الجواب لا. جواب لا. جوابه أن قوله والماء والثر على إصبع أي الأرض كلها. يعني كناية عن الأرض كلها. فهي على إصبع وإصبع نكرة في الجنس. وإلا لتناقض مع معنى الحديث السابق الشجر على إصبع والماء على إصبع والثرى على على إصبع إذ النكرة إذا تكررت الثاني غير الأول لكن نقول المراد بالإصبع الجنس لألا يدل على ماذا على أن الأراضين كلها وذكر منها الماء والثرى وذكر الماء والثرى كل واحد على إصبع حين يقول النكرة إذا تعددت دلت على أنها غير الأولى لكن إذا عبر عن الأرض عينيذ دخل فيه الماء والثرى ونحوه قال هنا فيقال الماء والثرى كناية عن الأرض كلها أو أن الماء والثرى على إصبع وسكت عن الباقي إما اختصارا وإما اقتصارا اختصارا يعني دليل اختصارا لدوني لدون دليل على كل هذه كلها تصدق بعضها بعضا والآصل إمرارها كما جاءت لا نقول هذا يعارض ذاك وإنما نقول يجعل الأرضين على إصبع والماء على إصبع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أو كما أقر الحر قوله ولمسلم عن ابن عمر مرفوع يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول أنا أنا الملك أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ ثم يطوي الأراضية السبع ثم يأخذهن بشماله ثم يقول أنا الملك أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ يطوي الله السماوات طي حقيقيا والطي معلوم حينئذ يقول الله تعالى يطوي السماوات قوله أنا الملك يطوي السماوات يوم القيامة ثم يأخذن بيده اليمنى يعني يجعل السماوات في اليد اليمنى ثم يقول أنا الملك يعني يقوله ثناء على نفسي سبحانه وتنبيها على كمال عظمته وكمال ملكي لأنه جعل السماوات وهي عظيمة الخلق جعلها في يد واحدة وهي اليمنى والجملة فيها قصر حصن لتعريف الجزئي أي أنا الذي لي الملكية المطلقة والسلطان التام لا ينازعني فيها أحد أين الجبارون أين المتكبرون جبار جبارون جمع جباري وهو العاتي المتسلط يعني الجبارون في الأرض أين هم وأين الملوك أين هم أين المتكبرون قال هنا أين الجبارون جمع جبار وهو العاتي المتسلط والاستفام للتحدي وأين ملوك الدنيا الذين كان لهم السلطة في الدنيا والتجبر على عباد الله وآن ذاك يحشرون كأمثال الذر يطعهم الناس بأقدامهم أين المتكبرون مرة معنا معنا تكبر ثم يطوي الأراضين قال ثم يطوي الأراضين السبع ثم يأخذهن بشماله هذا تصريح بأن عدد الأراضين سبع ثم ي ماذا ثم يأخذهن ثم يطوي الأراضين السبع هنا نص على أن الأراضين سبع مر معنا في فيما سبق تصريح بأن عدد الأراضين سبع قد جاء في السنة مثل ذلك عدة أحاديث ومر معنا وأشار القرآن إلى ذلك إشارة ولم يصرح كما بقوله الله الذي خلق السبع سماوات ومن الأرض مثلهن مثلهن في ماذا؟ الكفية أو في العدد لا يمكن أن يحمل على ماذا على محال وإنما يكون فيه في العدد والمماثل هنا لا تصح إلا في العدد لأن الكفية تتعذر مماثلة فيها ثم يأخذهن بالشمال أثبت فيه الشمال الله تعالى تثبت له اليدان ولا شك أنهما متغايرتان وهنا قال ثم يأخذه بالشمال اختلف في إثبات كلمة الشمال في الحديث ثابت أو لا قال البيهقي ذكر الشمالي فيه يعني في هذا الحديث تفرد به عمر بن حمزة عن سالم وقد روى هذا الحديث نافع وعبيد الله بن المقسم عن ابن عمر ولم يذكرا فيه الشمال ورواه أبو هريرة وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم فلم يذكر أحد منهم الشمال وروي ذكر الشمال في حديث آخر في غير هذه القصة إلا أنه ضعيف بمرة كلام البيهقي تفرد بأحدهما جعفر بن الزبير وبالآخر يزيد الرقاش وهما متروكان الرقاش وكيف يصح ذلك وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سما كلتا يديه يمين كيف يقال يمين والشمال والنبي صلى الله عليه وسلم كلتا يديه يمين وكأنه من قال ذلك أرسله يعني أطلقه من لفظه على ما وقع له أو على عادة العرب في ذكر الشمال في مقابلة اليمين إذن أراد أن يضعف هذه الرواية من جهة السند ومن جهة المعنى من جهة السند فهي شاذة لتفرد ومن جهة المعنى بأن مخالفة للنص الذي هو قوله كلتا يديه يمين والصواب أنها مثبتة من جهة السند وأما من جهة المعنى فلا تعارض بينها وبين قول كلتا يديه يمين. قال فقول وكلتا يديه يمين يقتضي أنه ليس هناك يد يمين ويد شمال هذا لا لا اقتضيها وعلى ثبوتها على ثبوتها وهو كذلك لا تنافي بينها وبين قول كلتا يديه يمين فإنه يدل فإن يديه سبحانه إثنتان هذا بجمع السلف وكل واحدة غير الأخرى وهو بجمع السلف لكن وصف الأخرى بالشمال هو الذي فيه فيه الكلام بحث بماذا ليس بكوني لله تعالى يدي هذا مجمع عليه وأن أحدهما غير الأخرى هذا مجمع عليه واليمين مجمع عليها لكن الشمال هل توصف بهذا الوصف أم لا صاب أنها توصل لهذا النص ووصف الأخرى بالشمال ليس المراد أنها أقدل قوة من اليد اليمنى بل كلتا يديه يمين هذا الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم فالمعنى أن اليد الأخرى ليست كيد الشمال بالنسبة للمخلوق ناقصة عن اليد اليمنى هذا في شأن المخلوق اليد اليمنى أقوى من اليسرى وإذا قلنا ماذا بالنسبة لله تعالى يمين من هل سيفهم العبد بأن الشمال أقل من اليمنى كما هو الشأن في المخلوق الجواب لا فدفعا لهذا توهم قال النبي صلى الله عليه وسلم كلتا يديه يمين بل هذه النص يدل على أن الثانية الشمال قال فالمعنى أن اليد الأخرى ليست كيد الشمال بالنسبة للمخلوق ناقصة عن اليد اليمنى فكلتا يديه يمين أي ليس فيها نقص بحال من من الأحوال ويؤيد هذا قوله في حديث آدم اخترت يمين ربي وكلت يديه يمين يمين مبارك اخترت يمين ربي هذا دع على ماذا على أن مقابلة بالشمال لكن دفعا للوهم قال كلت يديه يمين مبارك فلما كان الوهم يذهب إلى أن إثبات الشمال يعني النقص في هذه اليد دون الأخرى نفاه وقال كلت يديه يمين ويؤيده أيضا قول المقصطون على منابر من نور على يمين الرحمن إذن ليست على يمين الرحمن هذا واضح أنه يقابل به بالشمال فإلى المقصود بيان فضلهم ومرتبتهم وأنهم على يمين الرحمن سبحانه قال المصنف رحمه الله تعالى وروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال ما السماوات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن إذ لك خردلة في يد أحدكم رواه معاذ بن هشام الدستوائي قال حدثنا أبي عن عمرو بن مالك عن أبي الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما السماوات السبع والأراضون السبع وما فيهما في يد الله قال هنا فيه كف الرحمن لكن الرواية في ماذا في يد الله كف ثابت لا شك لكن هل قال كف الرحمن انثبت هنا اشكال فيه لكن المحفوظ في يد الله عز وجل إلا كخردلة في يد أحدكم هذا الإسناد الصحيح لكن قول المصنف في سياق نوات بن عباس في كف الرحمن الذي في ابن جرير في يد الله فما ساقه المصنف لا شك أن فيه ماذا إثبات الكف وهي ثابتة قلنا لم تحفظ هكذا هنا هي ثابتة من, من أدلة أخرى فيها إثبات الكف لله تعالى إن كان اللفظ محفوظا وإلا ففي إثبات اليد والكف قد ثبت في أحاديث أخرى إلا كخردلة هي حبة صغيرة جدا يضرب بها المثل في الصغر والقلة وهذا يدل على عظمته سبحانه وأنه لا يحيط به شيء جل وعلا وهذا الحديث راه ابن في التفسير والحاصل أن هذه الروايات كلها تفسير للآية الروايات كلها تفسير للآية فذكر عالم من علماء اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم ما يجدونه في كتابهم تورات من بيان عظمة الله وصغر المخلوقات بالنسبة إليه سبحانه وأنه يضعه على أصابعه فوافقه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وسر به وتلم بل ضحك وتلم ما من القرآن الذي أنزله الله عليه ويستفاد من الآية والحديث برواياته بيان عظمة الله سبحانه وصغر المخلوقات بالنسبة إليه ثانيا أن من أشرك به لم يقدره حق قدره كما مر معنا ثالثا إثبات اليدين والأصابع واليمين والشمال والكف لله سبحانه وعلى ما يليق به قلنا الكف محفوظا كذلك أن هذه العلوم الجليلة التي في التوراة باقية عند اليهود الذين في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينكروها ولم يحرفوها كما حرفها المتاخر نشاعر يحرفون هذه الأدلة إذا كان كذلك في هذه المسألة اليهود خير منهم اليهود خير منهم أصلا عقيدة الجهمية وكذلك الشاعرة هي مأخوذة من من اليهود خامسا تفرد الله تعالى بالملك وزوال كل ملك لغيره زوال كل ملك لغيره ثم قال المصنف رحمه الله تعالى وقال ابن جرير حدثني يونس قال أخبرنا ابن وهب قال قال ابن زيد قال حدثني أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس قال وقال أبو ذر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما الكرسي في العرش؟ إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلاة من الأرض قوله قال ابن جريل هو المفسر الذي مر معنا مرارا وهذا ساقه بي بسنده قال ابن جريل يعني في التفسير التفسير معلوم له تفسير بي بالمأثور يورد فيه كثيرا من تفسير المنقول عن عن السلف فهو أحسن ما أولف في هذا الباب إن كان يشتمل على الصحيح والحسن والضعيف والضعيف المنجبر والضعيف غير, غير المنجبر قال ابن جرير حدثني قال حدثني يونس هو ابن عبد الأعلى أبو موسى الصدفي الثقة روى عن ابن عيين وابن وهب وغيرهما وعنه ابن خزيمة وخلق مات سنة أربعين وستين ومئتين قال يونس حدثني أخبارنا ابن وهب في بعض النسخة انباءنا أخبارنا ابن وهب قال قال ابن زيد ابن وهب مرة معنا قال قال ابن زيد حدثني أبي ابن زيد عبد الرحمن قال حدثني أبي هو زيد بن أسلم العدوي مولى عمران أبو عبد الله أو أبو سالم المدني عالم ثقة مات سنة ست وثلاثين ومئة ست وثلاثين ومئة وأبنه عبد الرحمن ضعيف هو الذي عناه بقول ابن زيد قال حدثني ابن زيد أن عبد الرحمن ابن زيد كان ضعيفا فينظر فيه وأبنه عبد الرحمن ضعيف روى عن أبيه زيد بن أسلم العدوي وابن المنكدر وغيرهما وعنه ابن وهب وعكرمة ومسروق وغيرهم مات سنة اثنتين وثمانين ومئة سنة اثنتين وثمانين ومئة قال الشيخ سليمان وحديث زيد بن آسلم رواه أيضا أصبغ ابن الفرج أصبغ ابن الفرج بهذا الطريق واللفظ وهو مرسل وعبد الرحمن بن الزيد ضعيف يعني النظر فيه من حيث الإسناد فقط فهو ضعيف أما من حيث المتن فجبلة ما فيه ورد من من الصحيح وغيره يعني الماتل من حيث المعنى هو الصحيح ولكنه من حيث السند هو الذي فيه كلام قال ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهما إلا كرسي موضع قدمي الرب جل وعلا كما قال ابن عباس بالصحة عن ابن عباس ذلك أنه فسر الكرسي بموضع القدمي قدمي الباري جل جل وعله والقدم والرجل ثابت لله تعالى وإن كان جاء النص في الحديث فيضع قدمه فيضع رجله ولكن جاءت التثنية من قول ابن عباس في الكرسي يضع قدميه ولذلك أهل السنة والجماعة على أن الله تعالى على أن الله تعالى تثبت له اليدان وهذا محل إجماع وتثبت له القدمان هذا محله محل إجماع لكن ليس قدمي المخلوق لكن الذي جاء بالحديث يضع قدمه ورجله هذا لا ينافي ماذا لا ينافي التعدد لأنه مفرد مضاف حينئذ لا ينافي التعدد وإذا كان كذلك فينظر إلى مجا عل ابن عباس وصحح ابن عباس في تفسير الكرسي أنه موضع القدمين لله تعالى ومعلوم أن هذا ليس ليس من قبيل الرأي يعني ليس اجتهادا من ابن عباس لما يكون له حكم الرفع ليس المسائل اجتهادية إذا كان كذلك والنسبة القدمين لله تعالى إذا الكرسي هو موضع القدمين قدمي الربي جل وعلا كذى صح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قوله ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهما قال سبعة لا مفهوم له إنما المراد به ماذا أنه شيء يسير والسبع والسبع هذه تأتي في القرآن والسنة والمرض به التقليل أو التكثير يعني وإن كان أزيد من ذلك إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس بضم التاء ترس على وزن فعل بضم التاء السكان الراء السين القاع المستدير المتسع الأطلس القاع المستدير المتسع الأطلس يعني الشيء الذي يكون متسعا لكنه شيء يسير والدرهم جمع درهم وهو النقد من من الفضة وفسر بعضهم الترس بمعنى آخر وهو صفحة فولاذ تحمل لتقاء السيف يعني في في الحرب المعادية ترس الذي يحمل كذا من أجل ماذا بقاية السيف لكن ليس مرادا هنا هذا غلط ليس مرادا هنا المراد به ماذا ترس الذي هو أشبه بقاع المستدير المستطيل يعني شيء لو كان هو نفسه لكنه يلقى في الأرض فهو بعينه لكن ليس هو المعنى الذي يرفعه والمراد هنا المعنى الأول قال السدي الكرسي تحت العرش الكرسي تحت العرش والسماوات والأرض في جوف الكرسي في جوف الكرسي قال ابن عباس الكرسي موضع القدمين قال المصنف رحمه الله تعالى وقال أبو ذر رضي الله تعالى عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنيع المصنفين يوهم ماذا يوهم أن ذلك عطف على قول زيد بن أسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك قال زيد بن أسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أبو ذر قال أبو ذر يظاهر عطف عليه وليس الأمر كذلك ليس الأمر كذلك صنيع المصنف يوهم أن ذلك عطف على قول زيد بن أسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس كذلك فإن حديث أبي ذر هذا رواه يحيى بن سعيد العاب الشامي قال أنبأنا ابن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمير عن أبي ذر قلت يا رسول الله أي آية أعظم يعني في القرآن قال آية الكرسي ما السماوات السبع ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة في أرض فلات وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلات على تلك الحلقة على تلك الحلقة إذن هو حديث منفصل هو حديث منفصل ليس بالسند نفسه أو رده المصنف هنا رحمه الله كان ظاهر لفظه يوهم ذلك قال الذهبي يحيى بن سعيد هو الأموي أو الأموي نزل وجهان يحيب بن سعيد هو الأموي صدوق وإلا فهو آخر لا أعرفه والخبر منكر خبر ممكن لكنه من حيث المعنى الصحيح يعني الذي دل عليه النص بمجموع الأحاديث الواردة التي مرت وذكرها الشارح عندكم في التنسير بالمجموع نستدل على أن هذه المعاني التي ذكرت بهذه الأحاديث صحيحة وإن كانت بعض الساندية فيها شيء من الضعف كما سيئت بحديث الأوعان ضعيف لكنه من حيث المعنى حيث المعنى الصحيح، ولعله رحمه الله تعالى أراد عطفه على على ابن جرير، قال ابن جرير، وقال يعني ابن جرير بسند آخر، ليس بالسند نفسي، وأنه معطوف على ابن زيد. على زيد، قال المحشي، ولعله رحمه الله أراد عطفه على ابن جرير، فقد رواه هو وابن الشيخ والبيهقي وابن مردويه عن أبي ذرن أنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكرسي. فقال يا أبا ذر ما السماوات السبع والأراضون السبع نص على أن الأراضين سبع كالسماوات أو كذلك ما, ما السماوات السبع والأراضون السبع عند الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلات وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلات على تلك الحلقة على تلك الحلقة الحلقة المراد بحلقة الدر يعني شيء يسير هكذا شيء يسير جدا مرمي فيه في الصحراء هل له أثر لا أثر له هذا المراد به هنا وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابو الشيخ عن مجاهد قال ما السماوات والأرض في الكرسي إلا كحلقة بأرض فلات وما موقع كرسيه من العرش إلا مثل حلقة في أرض فلات أي وسط فلات يعني أشبه ما يكون بالصحراء التي لا شيء فيها بل عد بعض أهل العلم أن السماوات السبع والأراضين السبع وما فيهما وما بينهما بالنسبة إلى العارف كحلقة في فلات من الأرض عد ذلك من المتواتر من من المتوات يعني هذه المعاني متواترة وبعض الأحاديث ساندها صحيحة وبعضها صحيحة لغيرها وبعضها حسنة بمجموعها وبعضها ضعيف قابل للانجبار حينئذ بالمجموع صار ماذا صار متواترا، يعني أهل السنة وجماعة على ذلك، على على ذلك لا يخالفون فيه البتة فهو من من المتواتر، وفيه دلالة على عظم العرش بالنسبة للكرسي هي دلالة على عظم العرش بالنسبة للكرسي، لا شك أن العرش الذي هو موضع السواءه جل وعلا أكبر من من الكرسي الذي يكون موضعا للقدمين، وتقدم أنه فوق السماوات كالقبة. قال شيخ الإسلام العرش مقبب يعني ليس بشيء مستوي وإنما هو مقبب ولم يثبت أنه مستدير مطلقا بل ثبت أنه فوق الأفلاك وأن له قوائم وأن له قوائم فيجب أن يعلم أن العالم العلوي والسفلي بالنسبة إلى الخالق جل وعلا في غاية الصغر هذا المراد من جهة ماذا تقرير هذه النصوص أن العالم العلوي السماوات السبع وما فيهما وما فيها وكذلك الأراضون السبع وما فيها أنه بالنسبة إلى جل وعلا ليس بشيء بل هو في غاية الصغر ومناسبة ذكر الحديثين في الباب أنهم يدلان على عظمة الله وكمال قدرته وقوة سلطانه ويستفاد كذلك أن الكرسي أكبر من السماوات وأن العرش أكبر من الكرسي كذلك أن الكرسي أكبر من السماوات وأن العرش أكبر من الكرسي العرش هو موضع للسواء العلو والارتفاع ثم الكرسي الذي هو ماذا؟ موضع القدمي الكرسي أعظم من السماء. فكيف بالعرش؟ من باب أولى وأحراع وأن العرش غير الكرسي متغايران ليس وبعينه وفيه الرد على من فسر الكرسي بالملك أو بالعلم هذا نسب ابن عباس لكنه لا يصح وسع كرسيه قالوا علمه لا ليس بالصحيح كرسيه لا يفسر بالعلم ولا يفسر به بالملك وإن كان العلم ثابتا والملك كذلك ثابت لكنه الكرسي ليس هو عين العلم والملك ما أثر عن ابن عباس فأوردوا بعضهم رواية عنه من الجليل وغيره هذا يعتبر غلطا عليه لا يصح البتا قال المصنف رحمه الله تعالى وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال بين السماء الدنيا وقال ابن مسعود لم يرفعه للنبي صلى الله عليه فهو مقوف عليه لكن له حكم رفع لأن هذه ليست مما يقال بالرأي لابد من وقوف على وحي والذي أدرى ابن مسعود احتاج إلى نص احتاج إلى وقف قال ابن مسعود قال وعن ابن مسعود قال بين السماء الدنيا والتي تليها خمس عام خمس عام وبين كل سماء وسماء خمس عام وبين السماء السابعة والكرسي خمس عام وبين الكرسي والما خمس عام والعرش فوق الماء والعرش فوق فوق الماء والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالك أخرج ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن عبد الله بن مسعود ورواه بنحوه المسعود عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله قال ونحافظ الذهبي رحمه الله تعالى قال وله, وله طرق قال هنا بين السماء الدنيا والتي تليها خمسمائة عم خامس خام ليس خمسمائة خمس خمس إذا قلت خمس هنا إذن خمسة المئة خمسة لكن هذه ومائة ومائة ومائة. فهي خمس. فإذا قلت خمسة يعني ليست مئة وإنما هي خمسها هي خم خمسة مئة خمسة وليس خمسة وإنها خمس بعضهم يقرأه خمسة لا هذا غلط الصواب خمسة مئة خمس إذا عدد المسافات التي بين كل سماء و... وسماء، وقول بين كل سماء وسما 500 عام وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام وعلى هذا تكون المسافة بين السماء الدنيا والماء أربعة آلاف سنة, خمسمائة وخمسمائة وخمسمائة أربعة آلاف سنة. وعلى رواية ستأتي كف... كثف كل سماء 500 عام يعني بين كل سماء وسماء خمسمائة عام ثم السماء سمكها خمسمائة عام لا إله إلا الله هذا يحتاج إلى ماذا؟ إلى أعمار فقال فيكون بين السماء الدنيا والماء سبعة آلاف خمسمائة سبعة آلاف عام فهو سبحانه فوق جميع المخلوقات هذا الذي أراد المصنف أن يبين أن هذه تدل على عظم الباري جل وعلا فهو سبحانه فوق جميع المخلوقات لأن قال وبين والعرش فوق الماء والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعماله جمع بين الجملتين لماذا؟ لأن لا يظن بأن ثم تناف بين العلو والمعي فهو على عرشه جل وعلا ومع هذه المسافات لا يظن الظان بجهله أن الله تعالى يخفى عليه شيء بل وهو معكم أينما كنتم معكم بعلمه ليس حالا بذاته في في المخلوقات وإنما هو بعلمه فجمع بين الأمرين فلا تنافي بين إثبات العلو لله تعالى كوني فوق العرش مع هذه المسافات ومع ذلك مطلع على أعمال العباد يعلم خفايا ما تكن الصدور فهو سبحانه فوق جميع المخلوقات مستو على عرشه وللسواه والعلو والارتفاع بائن من خلقه يعني مفصل ليس منه شيء جل وعلا داخل الخلق وليس شيء من خلقه داخل ذاته منفصل تماما في الصال هذا من كماله جل وعلا فله العلو المطلق من جميع الوجوه علو القدر وعلو القهر وعلو الذات هذه مجمع عليها عند السلف علو القدر وعلو الصفه. نعم علو القدر وعلو القهر وعلو الذات المتأخرون من أهل البدع نازعوا في علو الذات واعتقدوا أن الله تعالى في كل مكان جهمية والمعتزلة وكذلك الأشاعر من نحا نحوهم هذا لا شك أنه ناقض من نواقض الإسلام قال شيخ الإسلام نتيمي رحمه الله تعالى وهذا كتاب الله من أوله إلى آخره وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وكلام الصحابة والتابعين وكلام سائر الأمة مملوء بما هو إما نص أو ظاهر أن الله فوق كل شيء، وأنه فوق العرش، فوق السماوات، مسأين على عرش. هذه من عقيدة السنة والجماعة، وهذا محل إجماع بأن الله تعالى مسأين على عرشه سواء يليق بجلاله، لا نمثله بالسواء المخلوقين، ولا نعطله، ولا نحرفه، بل نقرأ على على ظاهرها. ومع ذلك هو مطلع على على خلقه بعلمه يعلم أحوالهم وما تكن صدورهم وهذا مر معنى كذلك في شرح الوسطية فتقريره هناك قال المصنف أخرجه ابن مهدي, خرجه ابن مهدي هو عبد الرحمن بن مهدي بن حسان بن عبد الرحمن العنبر مولاه أبو سعيد البصري ثقة حافظ إمام في الرجال والحديث قال ابن مديني ما رأيت أعلم منه مات سنة ثمانم ومع. خرج ابن مهدي عن حماد بن سلمة ابن دينار بصني أبو سلمة مولا تميم قالوا قريش ثقة عابد أثبت الناس في ثابت مات سنة ستين ومئة عن عاصم هو ابن بهدلة وهو ابن أبي النجود الأسدي مولاهم الكوفي أبو بكر المقر المشهور على ضعيف أو قوي عدة في القراءة لكنه في الحديث ماشي صدوق مات سنة سبع وعشرين ومئة سبع وعشرين ومئة عن زر لكسر الزاي وتجديد الراء ابن حبيش ابن حباشة ابن أوس من بلال الأسد الكوفي ابو مريم ثقة جليل أدرك الجاهلية مات سنة ثلاث وثمانين عن عبد الله وابن مسعود وهو ابن مسعود قال ورواه بنحوه يعني مثله قريب منه بلفظ أو بمعناه المسعودي هو عبد الرحمن هو عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الكوفي ثقة مات سنة ستة وستين وومن أعن عاصم سابق عن أبي وائل سعيد بن سلمة العسدي الكوفي أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يره مات سنة اثنين وسبعين قال وله طرق هذا قال بعض النسخ ساقت قوله قاله الحافظ الذهبي يعني ما سبق قاله الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى قال وله طرق يعني هذا النص إن كان فيه عاصم ونحوه إلا أنه جاء من طرق فيرتقي فيثبت قال وله طرق أخرجه عبد الله بن أحمد في كتاب السنة ومن المنذر والطبراني وأبو الشيخ وابو عمرو الطالمنكي واللالكائي وابن عبد البار والبيهقي وغيرهم كلهم رواه هذا حدب سنيدة مختلفة لكن الآثر موقوف على ابن مسعود لكن له حكم الرفع نوح حكم الرفعي قال الذهبي رواه اللالكائي والبيهقي بإسناد صحيح عنه عن ابن مسعود وهذا مما لا يقال بالراي عن العدم بهذه المسافات أو ما يتعلق به غيبيات هذا يحتاج إلى وقف قال علي بن المدين في المسعودي كان ثقة إلا أنه كان يغلط كان يغلط فيما روى عن عاصم بن بهدل وسلم ثم قال المصنف رحمه الله تعالى وعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تدرون كم بين السماء والأرض قلنا الله ورسوله أعلم قال بينهما مسيرة خمسمائة عام ومن كل سماء إلى سماء مسيرة خمسمائة سنة وكثف كل سماء مسيرة خمسمائة سنة وبين السماء السابعة والعرش بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض والله سبحانه وتعالى فوق, فوق ذلك وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم أخرجه أبو داود وغيره هذا يسمى حديث الأوعال قولا لأهل العلم منهم من, من يثبته ومنهم من يضعفه صواب تضعيفه قد ذكره الشيخ الإسلام من في الوسطية وبينا سبب الضعف هناك كان ابن تيميا رأى أنه جيد وكذلك المقيم ولكن الحج التي ذكروها فيها شيء من الضعف لكن المعنى صحيح لأن إنما سيق من أجل ماذا؟ من أجل والله سبحانه وتعالى فوق ذلك وليس يخف عليه شيء من أعمال ابن عدى هل نفتقر في إثبات هذا الوصف لهذا النص؟ جوابه لا إن هذا مدلول عليه بالقرآن رحمن عرش السوى ثابت بالقرآن سبعة مواضع لا نحتاج إلى حديث ضعيفة كذلك ليس أخفى عليه شيء من أعمال بنياد جمع بين العلو والمعية وهذا دل عليه القرآن وهو معكم ما كنت تتحى العلم واختتم به بالعلم دل على أن مراد بالمعية هي معية العلم إذا هذا الحديث ضعيف لكن أورده المصنب بناء على أنه صح عندهم صح عندهم وهذا مما يسوق فيه نجتهاد ونختناف قول عن العباس ابن عبد المطلب، وأل فيه للمح الصفة زائدة قال, قال النبي صلى الله عليه وسلم هل تدرون كم بين السماء والأرض أخرج هنا الخبر بصيغة الاستفهام أخرج الخبر بصيغة الاستفهام ليكون أبلاغ في النفوس ليكون أبلاغ في النفوس وفي تشويق لما سيذكر وفي تنبيه على ما سيلقيه عليهم كل ذلك في ما يتعلق بإخراج صيغة من جهة كونها خبرا إلى أن تطرح بجهة السؤال كهل تدرون كم بين السماء والأرض حينئذ يشدّه وإذا شدّه حني أعطاه المعلومة حفظت المعلومة حفظت فمن سلوب النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي أحيانا بالسؤال لكن ليس العلم كله سؤال ليس العلم كله سؤال ونجاح بينما هذا في أشياء معدودة قال هنا قلنا الله ورسوله أعلم رد العلم إلى إلى الله وإلى رسوله صل الله عليه وسلم وهذا في حسن العدل مع الله تعالى وإسناد العلم إلى رسول صل الله عليه وسلم في حال حياته وأما بعد وفاته صل الله عليه وسلم يقول الله أعلم الله إلا في المسائل الشرعية قال مثلا حكم الصلاة واجبة ما هي ما حكم الصلاة الله ورسوله أعلم لا بأس به لماذا لأن هذا علم يتعلق بالشريعة ويعلمه النبي صلى الله عليه وسلم لكن لا فائدة من ذكره لا فائدة من من ذكره قال الله أعلم هذا رد العلم الله تعالى على وأما أما الذي يكون ليس من الشرع فلا يقول فيه الله ورسوله يقول الله على فقط الله أعلم إذا سجد شيء بعد النبي صلى الله عليه وسلم من أمور الدنيا ولم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم قطعا لا يعلم ما بعد وفاته بشيء فإذا كان كذلك فلا يجوز القول الله ورسول أعلم نبي الله أعلم بخلاف المسائل الشرعية قلنا الله ورسول أعلم قال بينهما مسيرة خمسمائة سنة ومن كل سماء إلى سماء مسيرة خمسمائة سنة وهذا مرة فيما سبق قال وكثف كل سماء كثف يعني ماذا السمك والغلط كذلك يعني حجمها من جهة سماكتها وهو ضد اللطافة ويدل على المسافة بينهما ظاهر قول تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن تنزل الأمر بينهن هذا ذكره صاحب الحاشنة لكن ليس به أو ليس له وجه وفيه عظم السماوات ساعة ما بينهن وكذا الأرض مثلهن إذن كثف كل سماء مسيرة خمسمائة سنة. قال وبين السماء السابعة والعرش بحر بحر على أصله بحر الذي يعلم فيه في الأرض بحر بين أسفله وأعلاه بين أسفله وإذا له أسفل وله أعلى أو كذلك حتى في الدنيا له قاع أسفل وله وله علوم بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض، لكن هذا ليس هو في الدنيا، في فيما يتعلق به قال كما بين السماء والأرض، وتقدم في من مسعود بين كرسي والماء خمسمائة عام ولم منافاة بينهما، ليس بينهما المنافع لأن الكرسي فوق السماوات، وهذا من أبهر الآيات آيات الله تعالى كما أن الأرض مغمورة بالبحر. وليابس منها نحو الربع وهي محفوفة بعنصر الماء كأنها عنبة طافية عليه وهو فوقها ولا يطوى عليها وإن من انحسر الماء عن بعض جوانبها لما أراد الله عز وجل من تكوين الحيوانات فيها وعمرانها ببني, ببني, آدم, وعمرانها ببني آدم الذي له الخلافة على سائرها فكذا السماوات بينها وبين العرش بحر سمكه طول ما بين السماء والعرض. هذه النصوص كما ذكرنا تقرأوا كما هي. تقرأوا كما كما هي. قال أخرج أبو داود وغيره والذي في سنن أبي داود عن العباس بن عبد المطلب راه المصنف مختصرا هنا. والذي في السنة سنة أبي داود عن عن العباس بن عبد المطلب قال كنت في البطحاء في عصابة يعني مجموعة فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمرت سحابة مر السحابة فنظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما تسمون هذه ما تسمون هذه قالوا السحاب قال والמזن قالوا والمزن إذا يسمى السحاب ويسمى المزن قالوا والمزن قال والعنان قالوا والعنان إذا تسمى السحاب ويسمى المزن ويسمى العنان. قال أبو دعوت لم أتقن العنان جيدا. يعني هل ذكرت ذكرت أم لا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك هل تدرون ما بعد؟ نعم. هل تدرون ما بعد ما بين السماء والأرض مسافة؟ مثل السؤال السابق قالوا لا ندري. مثل الله أعلى. الله ورسوله أعلى. قال إن بعد ما بينهما إما واحدة أو اثنتان أو ثلاث وسبعون سنة، ثم السماء فوقها كذلك حتى عد سبع سماوات، ثم فوق السابعة بحر بين أسفله وأعلاه مثل ما بين سماء إلى سماء، ثم فوق ذلك ثمانية أو عالم أو عالم هذا نوع من أنواع الملائكة بين أضلافهم. وركبهم مثل ما بين سماء إلى سماء ثم على ظهورهم العرش حملة العرش الأوعال بين أسفله وعلى كما بين سماء إلى سماء ثم الله تعالى فوق ذلك يعني إذا كان بين أظلاف وركب كل ملك خمسمائة عام كما بين السماء والسماء هذا يدل على أن الله تعالى في العلوم وأخرجه الترمذي. وابن ماجة وقال تلمذي حسن غريب وقال الذهبي رواه داود بإسناد حسن حسنه الذهبي وروى تلمذي نحوه من حديث أبي هريرة وفيه بعد ما بين سماء إلى سماء خمسمائة عام عام, عام ولا منافات بينهما لأن تقدير ذلك بخمسمائة عام هو على سيل القافلة مثلا ونيف وسبعون سنة على سير البريد لأنه يصح أن يقال بيننا وبين مصر عشرون يوما باعتبار سير العادة وثلاثة أيام باعتبار سير البريد يعني إذا جاء خلاف هذا النصوص خمسمائة أو اثنان وسبعون ليس المراد أنه تعارض وإنما باختلاف ماذا باختلاف السير لأن السير يختلف كما هو الآن في مثل هذه الأمور وروى شريك بعض هذا الحديث عن سماك فوقفه انتهى كلام. مناسبة هذين الحديثين للباب بيان عظمة الله سبحانه وقدرته الباهرة وعلوه على مخلوقاته وعلمه بأحوانه جمع بينهما كونه مستويا على العرش وكونه يعلم ما يفعله العباد ولذلك قال لا يخفى عليه شيء من أعماله أعمال أطلقه فيشمل أعمال القلوب واللسان والجوارح وكذلك الطرق وفيها بيان عظمة الله وقدرته ووجوب إفراده بالعبادة دلت على ذلك أن هذا الذي أراده المصنّم باب ما جاء في قول الله تعالى وما قدر الله حق قدره بمعنى أنهم جعلوا لله شريكا فما قدر الله حق قدره إذا من قدر الله حق قدره أفرده بالعبادة فرده بالعبادة وفيها بيان صفة الأجرام العلوية صفة الأجرام العلوية وعظمتها نعم وفيها بيان صفة الأجرام العلوية وعظمتها واتساعها وتباعد أقطارها وفيها الرد على بعض العصريين وكفار ومن نحى نحوهم الذين لا يؤمنون بوجود السماوات والكرسي والعرش ويزعمون أن الكون العلوي فضاء وكواكب فقط ليس فيه إلا ماذا فضاء وكواكب ونجوم فقط قل دل النص على إطالهم. وفيها إثبات العلو علو الله تعالى على خلقه بذاته المقدسة أو مجمع عليه بين من السلف وفيها إثبات علم الله المحيط بكل شيء مع علوه فوق مخلوقاته وفيها مشروعية بيان هذه الحقائق العظيمة للناس ليعرفوا عظمة الله وقدرته قال المصنف رحمه الله تعالى فيه مسائل فيه, فيه مسائل يعني في الباب الأولى تفسير قوله والأرض جميعا قبضته أن يقبضها بيده حقيقة كما دل عليه الحديث الثانية أن هذه العلوم وأمثالها باقية عند اليهود الذين في زمنه صلى الله عليه وسلم ولم ينكروها ولم يتأولوها في زمنه لأنه يحتمل أنه بعد زمنه ماذا حرفوا وبدنوا إذن هذا مقيد لأنه صار في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فليس كل اليهود يؤمنون بما ذكر فيه في هذا الحديث ولذلك قيده مصنع به قوله في الزمن أي قوله, قوله إن نجد أن الله يجعل السماوات على إصبح والأرض على إصبح إلى آخره. مما هو دال على إثبات صفة الأصابع لله على ما يليق بجلاله وعظمته فهذا مما بقي عندهم ولم ينكروه كما أنكروا صفة النبي صلى الله عليه وسلم وغيرها إذن هم ينكرون بعضا ويؤمنون ببعض تؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض هذا سماهم الثالث أن الحبر لما ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم صدقه ونزل القرآن بتقرير ذلك ما جاء على لسان العدو وهو حق يجب قبوله يجب قبوله كما مر معنا والنبي صلى الله عليه وسلم هنا صدقه بالضحك عليه الصلاة والسلام بل استدل بالقرآن على أن قولك حق هذا عدل و وإنصاف أي صدقه في مقال ونزل القرآن موافقا له إن قلنا بأن النزول متأخر ليس بظاهره ونزل القرآن موافقا له لكونه قال حقا لكونه قال حقا أن الحضر لما ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال ونزل القرآن بتقديل ذلك ظاهر كلام شيخ الإسلام هنا يرى ماذا أن الآية متاخرة والنص لا يدل على ذلك لأنه حصل فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث من سعود نقول القصة واقعة والقرآن سابق فاستدل النبي صلى الله عليه وسلم على صدق قوله بما عنده من, من القرآن وليس المراد أن, أن القصة حصلت وضحك النبي صلى الله عليه وسلم ما بعد ذلك نزل القرآن فكيف صدقه الصحابة قلت صديقا لقول الحبر إذن عنده علم بذلك فدل على أن القصة سابقة على, على نزول الآية لكن كلام مصنف هنا ظاهر هذا لكن ظاهر حديث بالمسعودين أنه قرأ الآية بعد قول الحبرين وهذا يدل على أن الآية نزلت قبل ذلك وهو كذلك ولكن مراد المصنف مرادنا التأويل أن القرآن قد نزل بتقرير ذلك نزل بتقرير ذلك لأنه ماذا؟ اليهود قبل النبي صلى الله عليه وسلم إذن هو سابق فنزل القرآن بتقرير ذلك على هذا المعنى لا إشكاله فيه على هذا المعنى لا إشكاله فيه معقيدة اليهود في هذه الجزئية هي مستقيمة ونزل القرآن بتقرير ذلك أن ليس مما خالف دين النبي صلى الله عليه وسلم من سبق بل هذه مما تفق عليها الأنبياء الرابعة وقوع الضحك منه صلى الله عليه وسلم لما ذكر الحبر هذا العلم العظيم ضحك لماذا؟ لكونه قال حقا لا إنكارا عليه كما يزعمه من تأول هذا الحديث بعض من حرف الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم ضحك ماذا؟ إنكارا عليه يعني الذي, الذي الذي يخبر بالخبر إما أنه يضحك من باب ماذا السخرية به أنت تكذب ويضحك عليه أو يكون من باب الرضا والتقرير والفرح بما عنده هذا الذي معنى النص من باب الفرح والتقرير بدليل فهم الصحابي لقول تصديقا لقول حوله ثانيا يدل على ماذا قراءة الآية تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحك رضا بما قاله وليس إنكار الله كما قال بعضه البدع لا إنكارا عليه كما يزعمه من تعول هذا الحديث وقال إنه تعجب من تحريف اليهود أين التحريف هذا يعتقد ماذا يعتقد نفل إصبع ويعتقد ماذا أن الله في كل مكان حنيدا عنده هذا التحريف فوافق له فاليهود خير منه في هذه المسألة إن كان يدعي يدعي الإسلام وفي دليل على جواز الضحك في تقرير الأشياء لأن الضحك يدل على الرضا وعدم الكراهية الخامسة التصريح بذكر اليدين وأن السماوات في اليد اليمنى والأراضين في اليد الأخرى هذا يدل على عظمة الباري جل وعلا إذا كانت السماوات السبع ما بينها من مسافة خمسمائة عام وسمك كل سماء خمسمائة عام مع ذلك تكون هذه السماوات السبع في يد الرحمن يده اليمنى هذا على كمال عظمته جل وعلا أي كما دل عليه حديث ابن عمر الذي فيه الصحيح وغيره واليدان لله ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع قال السادس التصريح بتسميتها الشماء التي لدى الأخرى كما في الحديث المذكور الذي رواه مسلم وأما حديث كلتا يديه يمين فهو دفع لتوهم النقصان بتسميتها شمال إذن يد يمنى ويد توصى بكونها شمالا لكنها ليست دونها في في القوة كلتا يديه يمين بمعنى أن اليد اليمنى قوية ومثلها اليد الشمال وليس هو الشأن فيه في المخلوق المخلوق لا يده اليمنى أقوى من, من شماله من يسره وليس كذلك الباري جل وعلا سابعه ذكر الجبارين والمتكبرين عند ذلك أي أن القادر على ذلك هو الجبار المتكبر أين الجبارون اين المتكبرون وكونه جبارا وصف للبارئ العالي وكونه له الكبرياء هذا من وصف البارئ العالي حين يذ الناسع الباري في الدنيا جباروت ليس من شأني ليس من شان المخلوق فالاتصاف به منازع لله تعالى ولذلك نص على هاتين الصبتين أين الجبارون الذين تجبروا على عباد الله في الدنيا وليس من شأنه جباروت وصف للبارد الوعالف هو الجبار كذلك التكبر ليس من من وصفه فإذا تصب به في الدنيا حينئذ النازع والبارد فقال أين الجبارون أين المتكبرون أي أن القادر على ذلك هو الجبار المتكبر حقيقة للمخلوق الضعيف الحقيق فإنه لا يليق به ذلك الثامن قولك خار دلة في كفي أحدكم كخردلة في كفي أحدكم وفي الآثر في كف الرحمن هو قال لكنه قال في يد أحدكم أي أنه دليل على صغر المخلوقات بالنسبة إليه جل وعلا تاسعة عظم الكرسي بالنسبة لا إلى السماوات إلى هذه السماء بالوصف السابق الكرسي أعظم منها فكيف بشأنه؟ أي لقول ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس العاشرة عظمة العرش بالنسبة لي للكرسي أي لقول ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلاة من الأرض حادثة عشرة أن العرش غير الكرسي والماء صحيح أن العرش غير الكرسي والماء للقولي بين الكرسي والما خمسمائة عام والعرش فوق الماء ولعل المصنف القف على من يقول بأن العرش هو الماء والذلك غير محفوظ الثانية عشرة كم بين كل سماء إلى سماء خمسمائة عام أي بينهما خمسمائة عام الثالثة عشرة كم بين السماء السابعة والكرس بينهما خمسمائة عام الرابعة عشرة كم بين الكرسي والماء خمس عام إذا هذه كلها أراد المصنف التمهي السادس عشر أن الله فوق العرش الخامس عشر أن العرش فوق الماء السادس عشر أن الله فوق العرش إذا أراد التسلسل ليصل الإنسان بفكره إلى عظم ما بين سماء وسماء ثم بعد ذلك يأتي العرش ثم يأتي سواء الباري جل وعلا خامسة عشر أن العرش فوق الماء قولي في حديث ابن مسعود والعرش فوق الماء سادس عشرة أن الله فوق العرش لقولي والله فوق العرش وهذا كما ذكرنا هو شاهد لابن ثيميا في الوسطية لكن يغني عنه سبعة مواضع جاءت في القرآن سابعة عشر كم بين السماء والأرض بينهما خمسمائة عام الثامنة عشرة كثف كل سماء خمسمائة سنة كل سماء أي كما في حديث العباس من عبد المطلب تاسعة عشرة أن البحر الذي فوق السماوات بين أسفله وأعلى في بين أعلى وأسفله مسيرة خمسمائة سنة أي كما في حديث العباس ابن عبد المطلب إذا ختم المصلف رحمه الله تعالى كتاب التوحيد بهذا الباب ليدل على أن ما مضى من باب من من أبواب لتفسير التوحيد وبيان نقيضه إنما يكون آثرا لمن سلم بهذا الباب بمعنى أن من عظم ربه وعرف قدره حين سيأتي بالتوحيد على وجه الكمال وأي نقص في التوحيد في أصله أو في كماله الواجب فلنقصه في معرفة عظمة الباري جل وعلا والله أعلم والحمد لله أولا وآخرا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين